ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين, سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظوا كيف كان آقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والأرض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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين يشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا, إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وانظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم ما كنه ان يفقهوه هو في اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك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 ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما لهوا عنه وإنهم كاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعثين ولو ترى إذ على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا فلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم, وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبرك فصبروا فَصَادِرُهُمْ عَلَى مَا كَذَّبُوا أَعُوذُ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَيَسْتَطِيعَانِ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بآية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 هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن ويصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبعوا الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وقفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ وهو الحكيم الخبير وَإِذْ طال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أتتخذ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إِبْرَاهِيمَ ملكوت السماوات وَالْأَرْضِ وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لا أحب الآفنين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 وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيَاتِي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مَرَّةٍ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 ومن النخل من طلعها قنوان ثانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا يؤمنون الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون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 in de naam van de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, in vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de vrouw, de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 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى قالوا لن نؤمن حتى نقتا مثل ما أُتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ انْمَا رُمُثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُنَبِّئُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عاملا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 ذَكَرَيْنِ حَظَمَانِ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذَكَرَيْنِ حَظَمَانِ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنثيين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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَ وَيَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَمَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّ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 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيل لكل شيء وهدى ورحلة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم, ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سلي عن عقاب وإنه لغفور رحيم